لا يفون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا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 مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا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 119. وعنة الخلد التي وعد المتقون 110. كانت لهم جزاء ومصيرا 111. لهم فيها ما يشاءون خالدين 112. كان على ربك وعدا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دور الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا اَخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآمَنَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بورا. وَقَِكَ الذَّبُكُمْ بِمَا تَقُلونَ فَمَا تَسْتَطونَ صَلُفَو وَلَا نَشرَ وَمَي يَظْلِم مِن كُم نُذقُ ذَابًَا وَمَا أَرسَلناَا قَضِلَكَ منِنَمُرسَلينَ إِلَّا إِهُم لا يَأكُلونَ القامَ وَمْشونَ فِي الأسو وَجَعَناَا بَعْضَكُم لِبَعْضِ فِتْنَةً دَصْبُِون وَوكَانَ رَبّكَ بَصير وَقَا الذيينَ لا يَردُون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم واتوا توا كبيرا يوم يرون الملائكة يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خيرا استقرا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يوم اذن الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخلت مع الرسول سبيلا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 قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا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 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شروا مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا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 ثمَودَ وَأَشحاب الراصِ وَقُرونَ بَيَ ذَكَ ككثير وَكُلَّ ظَر بِنَا لَ الأمْثال وَكُل تَّرن تَتبير وَلا قَضئةًعَ القَرِية التي أُمْطرَِت مَطرَ السَّو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 وَهُوَالَّذِي الذي جعل لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَالَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَالسَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ لِنُحَ بِه ببلَلْدَةَم ميتَ وَنُسْقوا مِمَّا خَلَقنَا أَعََوا وَأَن سكَثِي اليَرا وَلا قَدِ صَرَف النامُ بَيْنَم لَذذكَّروا فَأَبَ أَكْثَرٌ الن س إَّ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 وَجَعْنَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجِرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الذي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعْلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَالَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ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 الرحمان فاسأل به خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ان اسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا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 أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرٌ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحْيَةً وَسَلَامًا قَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَةً مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ